إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٌ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَى آيَةً يَسْتَزْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا أب الْأَوَّلُونَ قلنا عم وأنتم داخرون فإنما هي سجراً واحدة فإذاهم ينظرون وقالوا يا ميلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ضلوا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدهم الى صراط الجحيم فطيفهم انهم مسؤولون